Boya, boya, boya, ja ovni, ja iltamsan il ghalim علي لا الكوثر لوالدها اللي سافر عنها وتأخر رسالة مني العلي لا الكوثر لوالدها اللي سافر عنها وتأخر اجت هاي الرسالة بليلتي احد عشر بعد ما صارت العيلة حمل العسكر جت متأخر بيد موعل ولا تسعر وصي على تتسلم لب الأكبر, الأكبر. تقول إيش الجفا كتابك مالفة من الغابة متى يرد الضاعع إلى أرض الوطن، إلى طب سلمتها زي نب الحسرة والنّه، خلت والنّو تنحب خاطرها مجروح وسكتت تسأل شن هن. فاطمة العالي لن من فاطمة العالي الوالد حسين صفتكم الطاولة عنيت لي العين من فاطمة من فاطمة العالي لن الوالد حسين سال فاطمه من فاطمه العلينا خدت تشوف الخاط لغفتها جمر يسري خذتها اسكينة تقراها ابدا يجري تشوف الخاط لغفتها جمر يسري وظن شافت عبارة والقلوب مفري تقول اسكينة ويحشتني بعد عمري أبويا سلم عليها لإن تدري على غياب اللخيط ما يحتمي الصبرين يا سائل يا هليل تتردون لي دعاء الله أموت بوحشتي. حنيني ولنفتي لعبد الله والأحرف الباقية جمعوا رزايا وصلت لعدر قيا وشوف النهاية بسم البتولة جرح الطفولة فاطمه من فاطمة العليله فاطمه حسين الوالده حسين من اجل عين حسين ستفقه العليم رسال من بسكيناد خليني أخبيها الرسالة بقلبي وعيني رقيتها طبسكيناد خليني أخبيها الرسالة بقلبي وعيني أوصلها له من يناديني أموت وياه ياخذني من ايداني انا اللي بع شم ليلة تلقاني على راس ذبيح وقلصة سنيني لعوف عن العمور ودم علم من همور يظل شاهد ويوم الأند فيه سلمنا حزين الى الوالد طلع على راسنا حد يطلب دلاله راحت رقيه راحت غير رساله و الشوق عبره و فاطمة العليلة العليلة فاطمة العليلة الوالد حسين سفرتكم, الوالد سفرتكم الطويلة لي عمية لي العين فاطمة العليلة Ya alal walim Fatima alilana min Fatima على وصول الخراب اكتملت السفرة رسالتها وصلت للمنكسر صدرة على وصول الخراب اكتملت السفرة رسالتها وصلت للمنكسر صدرة ومن شافة رقيا راسيا حسرة خذاها الموت راحت طفلة من كسرة خذت مكتوب خيتها الخطت العبرة لوالده اللي رد جواب من أحراب يا بنتي الوافية عزيزة وغالية وعذريني قطع نحر الشموع ولق طول العمر بعد عيني بالمهج حفري قبري وغازليني بدمور يا فاطم أخذ صبري وما لي يهرج هذا الذي صار وبداية الثاء فاطمة العليلة, من فاطمة, العليلة من فاطمة العليلة من فاطمه العليله العليله الوالده احسبه يا ابو يا ابو يا دلل اللي دلل اللي دلل اللي دلل لو ما طلب طلبك ما طلب طلب ما يردني ما يردني اولا قسل وقت علي بسرعه يا رجال عبله يلمني يلمني يلمني <تصفيق> سار من فاطمة العلي من فاطمة العلي